بسم الله الرحمن الرحيم 123. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم 119. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب خبس لعلكم تصطلون 110. فلما جاءها نودي أنبو 117. ومن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 118. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 119. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان 117. وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون 119. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَتَنَظُرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 119. فمكث غير بعيد 110. فقال أحضت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين 111. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 قالت يا ايها الملأ انني القى الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم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 112. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 113. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة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 119 فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون 121. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون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 115. إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من 112. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 113. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 118. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون 121. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 111. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 112. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون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 أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَى مَا أَنفَى بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 طر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله قليلا ما تذكرون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُوعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 117. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون 118. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين 117. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 ربة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجم من, من يكذب بآياتنا فهم يوزعون 112. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون 113. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 111. في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين 112. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب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 وَمَن ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار 116. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 117. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء 112. وأمرت أن أكون من المسلمين 113. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 112 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون